يا أيها الذين آمن تقو الله والتنذر نفس ما قدمت لود واتقوا ولا تكن لا يَشْتَوِي إِلَّا لا يستوي أصحاب لو أنزلنا هذا على جبل لرأيته خاشعا متصادا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَوْرِبُهَا لِلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ والرحمن الرحيم <شك في الوظة> HEH <laughs> HEH يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم